ما مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا لمن لِمَنْ يَخْشَى ممن مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ العلا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 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيَةً أُخْرَى لنريك من آيَاتِنَا الكبرى اذهب إلى فلعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري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 كما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إلَّا تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إلَى أُمِّكَ كَيْ تَقْرَعِينَهَا وَلَا تَحْزَن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْعَمْمِ وَسَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ مَجِّتَ عَلَى قَدْرِي يَامُوسَةَ وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِ ذَهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَافِ ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى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 قال لهم موسى وي لا تستروا على الله كذبا سيسحتكم بعذاب قال لهم موسى وي لا تستروا على الله كذبا سيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى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 يا بني إسرائيل قد أيجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي سَقَطَ هَوَى وَإِن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 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم مستامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 أحبكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري قال يا ابن ما لا تاخذ بلحيتي ولا براسي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 فَلَن نّوَلِّ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَسَّاءَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم إلين يتبعون الداعي لا إله إلا يوم يتبعون الداعي لا إله وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فَيَذَرُهَا قَعْنَ صَفْصَفَ الَّتَرَ فِيهَا عِوجَمْ وَلَا أَمْتَى يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوجَلَ يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوجَلَ وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة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 وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الماء وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من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 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَطْمَأَنُّ فِيهَا وَلَا تَصْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَا يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال بطعمها منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدلهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وَأَجَلٌ مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا